بسم الله فما هي المعاني التي ذكروها هنا نقلها نحافظ عنها اولى العلماء في بيدا انهم ذكر اكثر من معنى فيها معنى غير معنى على بمعنى مع نعم احسنت ذكر هذه المعاني انها محتمله فيها بَيْدَ أَنَّهُمْ مَعَا أَنَّهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ غَيْرَ أَنَّهُمْ وتأتي أيضًا بمعنى أجل أو من أجل كذا هو منهم من جعلها الاستثناء وهو من باب تأكيد المدح بما يشبه الدم وتقدم الكلام على ضابط هذا وما كان من هذا الباب تأكيد المدح بما يشبه ذم قالنا المراد بالاستثناء الاستثناء من صفة ذم من فيه يستثنى صفة مدح لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا قيلاً سلام سلامة في السثنية قيلاً سلاماً سلامة من صفة ذم من من فيه لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم وهكذا البيت أيضاً لاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلولٌ من قراء الكتائبي السثنيه صفه مدح من صفه ذم منفيه وهذا ياتي بهذا الاسلوب لتاكيد المدح بما يشبه الذم يؤكدون المدح بما يشبه الذم يستثنون من صفه سابقه صفه ذم منفيه يستثنون منها صفه مدح وهذا من البلاغه عندهم ويكره اهل البناقه والعرب تتكلم به كما سمعته في بعض الابيات التي ذكرناها ومنها هذا ومنها ايضا وما تشتكي جارتي غير انني اذا غاب زوجها اذا غاب عنها او اذا غاب ابنها لا ازورها فهذا صفه منفيه ما تشتكي صفه ذم منفيه غير انني صفه مدح اراده تاكيد هذا الشيء معنى انه لا يقرب عندها عند السفر ابدا ولا ياتيها ف اخذنا شيئا ما يتعلق بالمعاني فنقرى ما تيسر قال الحافظ قوله ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم كذا للاكثر الحمى الذي فرض الله عليهم وانا شاك انه مع تقييد الصيغه هذا هو المقصود لانه لا يفرض الا الله ورسوله فالمرصود فرض عليهم فرض الله عليهم مغير الصيغه حذف الفاعل المعلوميه به فهو معلوم لان الذي يفرضه هو الله سبحانه وتعالى خلق الانسان ضعيفا فالخالق هو الله خلق الله ومن الاغراض التي يحذف الاسباب التي يحذف من اجل فان ان يكون معلوما فهذا علم حذف وهناك اغراض اخرى يذكرها النحاه لكن شاهدونا هنا اصل فرض عليهم فرض الله عليهم كما في روايه الحموي والمراد باليوم يوم الجمعه ولا شك هذا يومهم الذي فرض عليهم المقصود باليوم هنا هو يوم الجمعه بدليل ما في مسلم سياتي والمران بفرضه فرض تعظيمه وشير إليه بهذا لكونه ذكر في أول الكلام كما عند مسلم شير إليه بهذا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم لأنه تقدم له سابقة ذكر كما في رواية مسلم والإشارة يعود إلى مشار إليه متقدم أو مشار إليه متأخر قال رحمه الله كما عند مسلم من طريق من اخر عند عن ابي هريره من حديث حذيف قال قال رسول الله اضل الله عن الجمعه من كان قبلنا وعلى هذا ثم هذا يومهم اي يوم الجمعه اضل الله عن الجمعه من كان قبلنا وهذا امه محمد هذه امه كما تعلمون هداها الله الى الصراط المستقيم لما تقدم من مزيه صدرها مزيه التسليم هؤلاء اناس اصحاب سمعنا وعصينا اضلهم الله سبحانه وتعالى ولم يوفقوا وامه محمد سمعنا واطعنا صدرها فوفقهم الله لخير كثير وهداهم لخير كثير فاثرت هذه الاستسلامات ادعانات في المتاخرين فحصلت الرحمه بالامه اجمعين لان صدرها صدر الاستسلام ولئيكا اثروا على اتباعهم ومن جاء بعدهم امه منقوطه انما استقام فهذا لي لا يقصد في الكلام قال ضل الله عن الجمعه من كان قبلنا الحديث قال ابن بطال ليس المراد ان يوم الجمعه فرض عليهم بعينه فتركوه لانه لا يجوز احدا يترك ما فرض الله عليه وهو مؤمن وانما يدل والله اعلم انه فرض عليهم يوما جمعه وكل انه فرض عليهم يوما جمعه وكن الى اختيار وكن الى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم يعني يجتهدوا ينظر ايش هذا اليوم الذي هو فرض عليهم فاختله في أي الأيام هو ولم يهتدوا ليوم الجمعة ولا مانع أنهم فرض عليهم بعينه وقد يترك المؤمن المفروض عليه لا جحودا فيكفر وإنما تساهلا بالمفروض عليه وهكذا أيضا تلاعبا بالشيطان تلاعبا من جهة الشيطان به أما إذا جحد المفروض عليه كفر فالمؤمن قد يترك ان المسلم قد يترك ما فرض عليه والمؤمن قد يحصل عنده تقصير في بعض ما فرض عليه فهذا مو صحيح فهو محتمل انه فرض عليهم بعينه لم يوكل الى اختيارهم يقيمون فيه شريعتهم بل فرضه الله بعينه واختلفوا فيه قالا وكن اين اختيارهم وكل لاختيار من يقيم في شريعتهم فاختلفوا في اي الايام هو ولم يهتدوا يوم الجمعه وما لا عياض الى هذا ورشحه بانه لو كان فرض عليهم بعينه من عنده رجحه امم رشحه مرشح بمعنى اختار اختار هذا الشيء من هو هذا الذي يستعملون الان فلانا مرشح للانتخابات ترشحوا فلانا أي اختاروه لهذا الشيء فهو موجود في لغة العرب رشحه أي اختاره ما ليليه رشحه وقدم على غيره ومن الترشيح التقديم على الشيء ومن هذا رشحه لا نقدموه على غيره فيبقى على ما هو عليه ولا يصحح ورشحه أي قدمه على غيره من الأقوال واختاره على غيره من الأقوال وما العياض إلى هذا ورشحه؟ بانه لو كان فرض عليهم بعينه لقينا فخانفوا بدل فاختنفوا وقال النووي يمكن ان يكون امر به صريحا هذا الظاهر فاختنفوا هل ينزم تعينه ام يساء ام يسوق ابداله بيوم اخر فاجتهدوا في ذلك فاخطوا انتهى كلام النووي جيد انه فرض عليهم بعينه لكن ظنوا هل يلزم تعيينه ام يسوغ بدانه بيوم اخر فاجتهدوا فابدلوه بيوم اخر يوم السبت فاخطئوا في هذا هل محتمل ام فاخطئوا اوكي لنا فاخطئ ام همزه على واو محتمل هذا انه ايش انت فأخطئوا فخطئوا أخطئوا لكن فأخطئوا ما فيه مانع في هذا الاجتهاد أخطأوا في هذا الاجتهاد ولم يصيبوا في اجتهادهم ويشهد لهما رواه الطبراني بإسناد صحيح عن مجاهد في قول تعالى انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه اختلفوا في يوم الجمعه فجعلوا لهم سبت انما جعل السبت على هؤلاء الذين اختلفوا يوم الجمعه اختلفوا فيه اي في يوم الجمعه فجعل له السبت وما فازوا بالفضيله كما فازت امه محمد التي لم تختلف تختلف يوم الفضيله وهو يوم الجمعه لكن هؤلاء اختلفوا في يوم الفضيله في يوم الجمعه ايش جعل لهم مقابل هذا بسبب اختلافهم السبت انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه اي اراد الجمعه فاخطوا يكونوا اخطاوا اول فاجتهدوا في ذلك فاخطوا اي اراد جمعه فاخطوا فهذان الضمير في قول اختلفوا فيه يعود على الجمعه فجعل عليهم سبت او جعل لهم سبت قال اراد جمعه فاخطوا واخذوا السبت مكانه ويحتمل ان يراد بالاختلاف اختلاف اليهود والنصارى في ذلك وقد روى ابن ابي حاتم من طريق الصباط بن نصر عن السدي التصريح بانهم فرض عليهم يوم الجمعه يوم الجمعه بعينه فابو ولفظه ان الله فرض على اليهود الجمعه هذا الذي يظهر من سياق الحديث فرض عليهم ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم يومهم مضاف الى يوم معين لليهود إلى يومهم فالاضافه تفيد التعريف وتفيد ايضا كذلك اذا صيدا يعني غير الاضافه التحليه بان تفيد العهد والاضافه تفيد التعريف وهنا اضافه يومهم معلوم عندهم فرض عليهم وهو يوم الجمعه لكنهم اختلفوا وعاندوا فحصل ما حصل وجعل نهاد هذه الامه وكم من الفضائل تركوها فحازتها امه محمد صلى الله عليه وسلم فحازت الفضائل والمناقب والمنازل الساميه العاليه فيا له من خير بالاستسلام يحصل للمستسلمين والمدعين يا له من خير والله ولو لم يكن الا انشراح الصدر في الانقياد لله سبحانه وتعالى لشرعه ويجد الشخص انشراحا في صدره واذا عاند في بعض المسائل يجد ضيقا في صدره وهذه من الهدايه التي يهدي الله سبحانه من شاء ويضيب صدر من شاء بابعاده عن الهدايه من فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضلله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء يا له من خزي والله الذي يريد الله ان يهدي شرح صدر للخير وشرح صدر الاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره حرجا يهود صدورهم حرج من الخير طاق الصدورهم بالخير فقالوا سمعنا وعصينا ولمن يتجرأ على الله سبحانه وتعالى وعلى اميائه سمعنا وعصينا بكل قحه فنسى الله العافيه شر الامم هؤلاء اليهود فجره طال رحمه الله ولفظه ان الله فرض على اليهود الجمعه فابوا قالوا يا موسى ان الله لم يخلق يوم السبت شيئا فاجعله لنا فجعل عليهم فجعل عليهم وليس ذلك بعجيب من مخالفتهم صدق ليس هذا بغريب ولا بغرو ان يصر مثل هذا عن اليهود فليس بغرو ان يصروا من هذا وليس ذلك بعجيب من مخالفتهم كما وضع لهم في قول تعالى ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه قالوا حنطه حبه في شعره ولو استسلموا حصل لهم خير وغير ذلك وكيفنا وهم قائلون سمعنا وعصيناه قول فهدانا الله له يحتمل ان يراد بان نص بان نصنا عليه محتمل فهدانا الله له نص عليه سبحانه لنا يوم الجمعه منصوص عليه هذا احتمال وان يراد الهدايه اليه بالاجتهاد وان يراد الهدايه اليه بالاجتهاد ويشهد للثاني اي الهدايه اليه بالاجتهاد وايش عنده الثاني ما رواه عبد الرزاق باسناد صحيح محمد بن سيلين قال جمع اهل المدينه او جمع اهل المدينه قبل ان يقدم قبل ان يقدمها رسول الله وان يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما قدم ينقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان تنزل الجمعه فقالت الانصار او جمع شيخ جمع اهل المدينه قبل ان يقدمها رسول الله جمع بتضعيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ان تنزل الجمعه فقال الانصار فقالت الانصار ان لليهود يوما يجتمعون فيه كل سمعه ايام وللنصار كذلك فهل هم فلنجعل يوما نجتمع فيه فنذكر الله تعالى ونصلي ونشكره فجعنوه يوم العروبه وهو يوم الجمعه كما تقدم واجتمعوا الى اسعد ابن زراره فصننا بهم يومئذ قيل اول من جمع بهم مصعب بن عمير رضي الله عنهم اجمعين وهذا الاشهر وقد صح سنده هذا اصح ان اسعد ابن زراره هو اول من جمع بالصحابه قيل بالاجتهاد قيل بالنص واجتمعوا الى اسعد بن زراره ابن زراره فصلى بهم يوم عيد وانزل الله تعالى بعد ذلك لانوديا للصلاه من يوم الجمعه الايه وهذا وان كان مرسلا فله شاهد باسناد حسن نعم وحسن بعض المعاصرين هذا الاسناد فالالباني ما علم ما وقفت انظر اذا كان الباني يصح سنه لكن حسن بعض هؤلاء من محققين معاصرين قام من طريق ابن اسحاق رحمه الله تعالى ابن اسحاق عن عن لكن قد جاء التصريح في بعض الطرق نقل يونسحاق عن محمد بن ابي امامه ابن السهم بن حنيف عن ابيه ابي امامه عن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك عن ابيه وهذا اسناد حسن لونا عن عن فيه لكن قد جاء التصريح من ابن اسحاق فتقون قد انتفت شبهه التدريس قد صرح عند ابن حبان رحمه الله واذا صرح انتفى شبهه التدريس كما هو معلوم فالحديث حسن من اجل ابن اسحاق وابن اسحاق حسن الحديث اذا صرح واذا عن عن فيضعف من اجله يعني تدليس شديد وعن عن تشديد فيضعف الحديث من اجل لكن اذا صرح في حديثه حسن قال رحمه الله فان ذلك الحافظ هنا يقول حسن بإسناد حسن من أجل بن إسحاق وصرح في السند أخرجه أحمد أبو دعوذ بن ماجة وصحح بن خزيمة وغير واحد من حديث, من حديث كعب بن مالك تقدمت الإشارة إلى مخرج الحديث بن إسحاق عن محمد بن أبي أمام بن سال بن حنيف عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه إلى آخر الحديث أنه كلما سمع عن مؤدن قال رحم الله دعا لأسعد بن زرارة فقال انه وليد قال اول من جمع بنا بالمدينه فكلما سمع مؤذنا بعد ذلك قال غفر الله لكعب ورحمه الله اسعد معذره ورحمه الله اسعد بن زراره فكان يكرر هذا كلما سمع الندى كرر هذا فقال انه وليد ليش فذكر له العله انه اول من جمع بنا في المدينه وهذا سند حسن كما سمعته وغير واحد من حديث كعب بن مالك قال كان اول من صلى بنا الجمعه قبل مقدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدينه اسعد ابن زراره ما يعرب اسعد بن زراره عند النحوي يعرب لنا هذا تفضل خبر كان عند من محمد يقول خبر كان احسن من خبر كان ن اه طاعنا اا لا لانكم شككون في معلوماتي عند من لا لا لا ما نحتاج ما في خبر مقدم محلوق اسم كان مؤخر كان اسعد ابن زراره اول واول ظرف زمان اول من سبق بهذا فاول ظرف زمان خبر كان مقدم واسعد اسمهم مؤخر وتقديم الكلام كان اسعد بن زراره اول من صلى بنا الجمعه قبل ما قدم النبي عليه الصلاه والسلام مدينه انتهى الحديث في تقديم وفيه تاخير فاسعد اسم كان مؤخر واول ظرف زمان متعلق بمحلوف خبر فيقرا بالنصب اول كان اول من صلى بنا واما من مضاف اليه اسم موصول الجمعه قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اسعد ابن زراره الحديث فمرسل ابن سيرين يدل على ان اولئك الصحابه اختاروا يوم الجمعه بالاجتهاد ونايا من عدان كان يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمه بالوحي نعم لهم من عن يكون علمه بالوحي وهو بمكه لكن ما اقامه بمكه ان الجمعه شعيره من شعائر الاسلام وشعائر الاسلام ينبغي ان تكون ظاهره فلذلك لا يجب على السجناء الجمعه وانما يصلوا ظهرا باجماع اهل العلم من كان سجينا نقل الاجماع على انهم لا يصلون جمعه لان الجمعه تكون شعيره من شعائر الاسلام ظاهره شاهره عند الناس فاخرن صلوى اقامتها عن قول انها فريضه في مكه لانها شعيره من الشعائر والشعائر تكون ظاهره ما تكون مخفيه تكون ظاهره ان ذلك ان يصليها السجناء في السجن باتفاق اهل العلم نقل الاتفاق على ذلك يصلون ظهرا ومن هنا لعله ذهب بعض اهل العلم الى ان الجمعه لا تقام في البيوت لان شعيره من شعائر الاسلام فتصلى في المساجد والذي يظهر اذا منعت المساجد فقد افتا بعض اهل العلم ان هنابا سن تقام في البيت بل جاء في بعض الروايات ان مصح ابن عمير اول ما اقامها في دار بعض الناس في بيت بعض الناس وينظر في صحه هذا انها اقيمت في الدور اولا في دار من الديار ما كان هناك مسجد قاموا في بعض الدور هكذا لو عطلت المساجد كاننا في حي العدم عدم ما هي موجوده بتوصلنا في البيوت ما فيه مانع فان عندنا اهل العلم من هذا الباب راوا انها لا تقام في البيوت لان الشعيره من شعائر الاسلام الظاهره فتقام في المساجد فاذا لم تقم في المساجد لا تقام في ايش في البيوت فلا يصلي الناس جمعه في البيت يصلون ظهرا كما هو حكم السجناء انهم لا يصلون جمعه في السجن لان الجمعه شعيره ظاهره من شعائر الاسلام فلا تكون الا ظاهره فلا تكون في السجن ولا في بيت فيصلون في البيوت ظهرا اذا لم ياتي الشخص الى الجمعه صلى في بيته ظهرا وجوبا وليجوز له ان يصلي في بيتي جمعه وياتي باهله يصلي بهم ظهر ويصلي بهم جمعه خطا والجمعه في المسجد فانه في هذه الحاله يصلي الظهر لكن اذا منعت البلد كلها من اقامه الجمعه وممنوع اقامه جمعه في المساجد وعطلت المساجد فان لا بس تقام الجمعه في هذه الحاله في البيوت وان اترك الجمعه فهي فريضه على مدار الاسبوع يوما كل اسبوع يوم لكن الحاله الثانيه الجمعه تقام هذا اريد ان يقيم جمعه في بيته باهله مريض او له عذر من اعذاره ويقول لهم صلوا جمعه هذا ما ينجس ولا تجزي عنه الجمعه يصلي ظهرا وهكذا السجناء جمعه تقام في البلاد تقام في البلاد فلا يصلون جمعه في السجن وننقل الاتفاق على هذا يصلون ظهرا جنه الجمعه الشعيره فرسول الله اخر اقامه الجمعه في مكه مع ان فريضه علي في مكه على هذا القول لان شعيره من الشعائر والشعائر تكون ظاهره فلذلك لما انتقل الى المدينه اقامها وسبغ ايضا بعض اصحابه واقامها بامره عليه الصلاه والسلام قال رحمه الله فمرسل بن سيرين يدل على ان اولئك الصحابه اختاروا يوم الجمعه بالاجتهاد ولي من عذان كان يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمه بالوحي وهو بمكه فلم يتمكن من اقامتها ثم ما هو ثم هذا ضرف أي هناك ما سطع أن يقيمها بمكة ثم وإذا رأيت ثم رأيت قال فلم يتمكن من إقامتها ثم فقد ورد فيه حديث, حديث عن ابن عباس عند الدار قطني ولذلك جمع بهم أول ما قدم المدينة كما حكاه ابن إسحاق وغيره وعلى هذا فقد حصلت الهداية والقول بأنه فلدت بمكة تقدم أنه قول بحامد الاسوريين الشافعي وهكذا أيضا قول بيعلى الحنبلي وابن عقيل الحنبلي وهكذا أيضا قول بعض المالكية طائفة من المالكية قالوا به فلم يتفرد هذا الشافعي أبو حامد الاسوريين بل وافقه بعض أهل المذاهب الأخرى أبو يعلى الحنبلي وابن عقيل الحنبلي وأيضا كذلك ذكره طائفة من المالكية وليس ذكره طائفة من المالكية ان الجمعه فريضه بمكه لكن رسول الله لم يقمها لانه ما استطاع ان اقامتها والشعيره ظاهره تكون ظاهره فلا تكون في البيوت تخفى بها قال رحمه الله فقد ورد في حديث ابن عباس عند الدارغني ولذلك تجمع بهم اول ما قدم المدينه كما حكاه ابن اسحاقه وغيره وعلى هذا فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوفيق هذا لا بأس به هيهة البيان من نساء صلیم والتوفيق من الله لهم في هذا الجانب وقيل في الحكمة في اختياره من جمعة هذا يحفظ الحكمة في اختياره من جمعة ما هو السبب وقيل في الحكمة في اختياره من جمعة ووقوع خلق آدم فيه آدم خلق يوم الجمعة كما تقدم وقول خلق آدم فيه والانسان انما خلق للعباده فناسب ان يشتقن بالعباده فيه هذه هي الحكمه من اختيارهم يوم الجمعه لان ادم خلق فيه واكذ الخلائقكم بنت يوم الجمعه انت انتم هي من خلقها يوم الجمعه فناسب ان يكون يوم الجمعه هو الذي تقام فيه لخلق ابينا ادم والانسان انما خلق للعباده فناسب ان يشتغل بالعباده في هذا اليوم الذي خلق فيه اعني اباهم والانسان انما خلق للعباده فناسب ان يشتغل بالعباده فيه ولان الله تعالى اكمل فيه الموجودات واوجد فيه الانسان الذي ينتفع بها فناسب ان يشكر على ذلك من عبادته فيه ان يشكر على ذلك من عبادته فيه نريد نكمل هذا من أجل ندخل في حديث بعده استفدنا والله نستفيد من الفتح كثيرا قال قول اليهود غدا والنصارى بعد غد في رواية بسعيد المقبري عن أبي هريرة عند ابن خزيمة فهو لنا ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد والمعنى أنه لنا بهداية الله تعالى ولهم باعتبار اختيارهم وخطائهم في اجتهادهم قال القرطبي غدا هنا منصوب على الظرف وهو متعلق بمحدوث تقديره اليهود يعظمون غدا هذا فيه نظر هذا التقدير فالسياق سياق عيد فما يقال يعظمون يقال عيدهم تعيدهم تعيد اليهود غدا اذا انزم التقدير حتى يتناسب مع المقصود وليس اليهود يعظمون غدا لا ان يهود تعيد اليهود غدا عيد اليهود غدا نعيد النصارى بعد غدا نعيد المسلمين يوم الجمعه هذا الذي يناسب السياق قال رحمه الله قال القرطبي غدا هنا منصوب على الظرف وهو متعلق بمحذوف وتقديره ان يهود يعظمون غدا وكذا قوله بعد غدا اي يعظم النصارى يعظمون بعد غدا وسمعت ان الالم يقما سياتي من التقدير وهو قد دراه اهل الشان كابن مالك رحمه الله وقوله مقدم على قول القرطبي وكان قوله بعد غدا ولا بد من هذا التقدير نعم لا بد من هذا التقدير لاجل عله ستذكر لكن تعيين المقدر هذا فيه نظر لان ظرف الزمان لا يكون خبرا عن الجثه هذه قاعده نحويه عند النحاه ان ظرف الزمان لا يكون خبرا عن جثه فلا يقال زيد اليوم زيد غدا هذا كله خطا وانما يخبر عن الجثه بالمعاني او يخبر عن الجثه بغير ما ذكر من هذه الاشياء زيد في الدار لا خذانكه عن بالذوات اما المعنى فلا يخبر به عن الجثه فلا يصلح زيد غدا ولا زيد بعد غدا هذا كله لحن لان يوم خمر وغدا امر فاليوم خمر خبر عن المعاني او خبر المعاني عن الذوات وهو الخمر لكن قد قدر له تقدير اليوم شرب خمر واما غدا امر فهو على الاصل ويخبر بالازمنه عن المعاني ولا يخبر بالازمنه عن الذوات وهكذا اليوم الهلال اي اليوم طلوع الهلال او غدا الهلال اي غدا طلوع الهلال لا بد من هذا لانه لا يخبر بالازمنه عن الذوات والهلال ذات فلا بد من التقدير كما قال رحمه الله ولا بد من هذا التقدير لان ظرف الزمان لا يكون خبرا عن الجثه انتهى قال ابن مالك الأصل أن يكون المخبر عنه بضرف الزمان من أسماء المعاني كقولك غدا للتأهب وبعد غدا للرحيل هذا هو المعلوم أن الأزمنة يخبر بها عن المعاني ولا يخبر بها عن الذوات وإذا جاء في ظاهر كلامهم إخبار عن ذات لا بد من تأويل والتأويل يكون بتقدير مضاف قال رحمه الله من قالب انه مالك الاصل ان يكون المخبر عنه بظرف الزمان المخبر عنه بظرف الزمان من اسماء المعاني مخبر به او مخبر عنه بظرف في الزمان فيه المخبر المخبر عنه بظرف الزمان من اسماء المعاني كقولك غدا للتاهب وبعد غد للرحيم فيقدر هنا مضافان يكون يكون ظرفا يكون اطيب يكون ظرفا الزمان خبرين عنهما اي تعيد يهود غدا وتعيد النصارى بعد غد هذا هو الصحيح الذي ايدا الحافظ وسبقه ابن نحوه ذانك عياض وهو اوجه من كلام القرطبي لان السياق لا بد ان يعتبر كلام على فرح وعيد وعلى نعمه عظيمه فهؤلاء يضلوا هذه النعمه فعيدنا يوم الجمعه وعيدهم يوم السبت هذا الذي يظهر من السياق ان المقصود بان التعيد نحن نعيد يوم الجمعه وهم يعيدون في يومين اخرين السبت يهود والاحد للنصارى قال رحمه الله وبعد غد للرحيل فينقدر هنا مضافان يكون ظرفا الزمان خبرين عنهما اي تعيد يهود غدا وتعيد النصارى بعد غد وسبقه الى نحو ذلك عياض وهو اوجه من كلام القرطبي وفي الحديث دليل على فرضيه الجمعه تقدم قال النووي رحمه الله لقونه فرض عليهم فهدانا الله له فان التقدير فرض عليهم وعلينا فضلوا وهدينا وقد وقع في روايه سفيان عن ابن الزناد عند مسلم برفض كتب علينا وفيه ان الهدايه والاضلال من الله وهذا اعتقاد اهل السنه والجماعه يهدي من يشاء ويعصم من يشاء يهدي من يشاء ويعصم فضلا ويعافي من او يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخلل ويبتني عدلا من قال هذا الطحاوي رحمه الله ونص كلام الله مقدم على كلام الطحاوي من يشاء ان الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهدايته لمن يشاء فضلا منه سبحانه وتعالى واضلاله لمن يشاء فانه يستحق ذلك لا ظن من عدلا لا ظن ما قال رحمه الله الايه كما سمعت نص في اعتقاد اهل السنه من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قال رحمه الله والحافظ هنا يقرر منهج اهل السنه الحق هذا عليه السنه وضل المعتزله فيه وان الانسان يخلق فعله ويهدي نفسه ويضل نفسه ونسن لله مشيئه ولا اراده والا كان ظلما دانكا نعوذ بالله من خديله خدينه اهل الاهواء وفيه ان الهدايه والاضلال من الله تعالى كما هو قول اهل السنه وان سلامه الاجماع من الخطا مخصوص بهذه الامه وما بقي سياتي